فضيلة الشيخ عطية صقر من هم أشهر من اعتنوا بالأحاديث النبوية جمعا ونقدا؟ من أشهر رجال الحديث الذين لهم كتب مطبوعة: محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256 هجرية، مسلم ابن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261 هجرية. وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم أحمد بن حنبل صاحب المسند والمتوفى واحد ٢٤١ هجرية أبو داود سليمان السجستاني المتوفى سنة وسبعين هجرية محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة وسبعين هجرية محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه المتوفى سنه 273 ثلاثه وسبعين هجريه احمد بن شعيب النسائي المتوفى سنه 303 وثلاثه هجريه الدار قطني المتوفى سنه 285 خمسه وثمانين هجريه الحاكم النيسابوري المتوفى سنه 405 وخمسه هجريه البيهقي المتوفى سنة 458 هجرية الطبراني المتوفى سنة 360 هجرية ابن خزيمة المتوفى سنة 311 هجرية ابن حبان المتوفى سنة 354 هجرية وهناك مغطأ الإمام مالك وفيه غير الأحاديث النبوية Wallahu a'lam.